أَتُمَّ الْحَاقَّةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهلِكُ فَأُهلِكُ بِرِيحِم صَرصَر عَاتَ صَخخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَلَ يَالِ وَثَمَةَ أََّّ مِن حُسُمَا فَتَرَ الْقَوْمَ فيِيهَا صَرعى كَأَنَّهُم أَجز نَخلٍ خَوَ فَهَل تَرى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُم أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ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 وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَه إِنِّي ظَنَنْتُ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 في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بِمَا أسلفتم في الأيام الخالية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 alaka anni sultaniyah khudhuhu faghullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin thar'uha sab'u innahu kana la yu'minu billahi al'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskeen falanahu alyawma huna khamin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 ma laqat'na minhu lwatin faman minkum min ahadin anhu haajizin wa innahu latadhkiratun